الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن اخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، ولئن ذقنا الإنسان مننا رحمة، ثم نزعناها منه، إنه لا يأوس ولئن ذقناه نعماء بعد ليقول أن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يحا به صدرك ان يقولوا, أن يقولوا لولا اجل عليك الذنوجاء معه ملك انما انت نذير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 إلا بعلم الله وألا إله إلا هو وفهلنتم مسلمون؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون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 ومن رحمه يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تكفي مليته منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون ومن ظلم من افتري على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول لشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ها عوجا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 أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرتهم لخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتون إلى ربهم هؤلاء اصحاب الجنه هؤلاء اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون ولقد ارسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم نليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا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 عينت من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم فعميت عليكم وأنتم لها كارهون. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَنْ نَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِذِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُ رَبِّهِمْ وَلَكِنِّيَ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ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 ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يوتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين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 ولا ينفعكم نصحي إن ردت أن انصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل نفتريته افتريته فعلي إجراني وأنا بريء مما تجرمون وَأُنْحِيَ إِلَى نُوحِنَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدَامَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبِهِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقٌ ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تمسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أهمنا وفارت النور قل نحمل فيها قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومنامًا وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل, وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكون مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من من الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا ارض بلعيما كي ويا سماؤ وقلعي ويا سماؤ وقلعي وغيض الماء وقضي وَقِيلَ واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربّه فقال ربي ان بني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وانت احكم الحاكمين قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علمني اعذك ان تكون من الجاهلين قال ربي إن وإني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوث اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم 114. وسنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب نليم تلك من أنباء الغيب نوحيا إليك ما كنت تعلم تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبرن العاقبة للمتقين وإلى عاد نخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيرهم إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا نجري إلا على الذي فطرني أَفَلَا تعقيون وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدَرَارًا وَيَزِدِكُمْ قُوَّةً لَا قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْمُ جِرِمِينَ قَالُوا يَا مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بس قال اني اشهد الله واشهد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 إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم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 ونجيناهم من عذاب غليظ، وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسلا واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة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 توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهينا أن نعبد ما يعبد آل وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَايتُمُ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتِنِي وَآتِنِي فَمَن يُصْرِنِ مِنَ اللَّهِ إِنَّ عَصِيْتُهُ فَمَا تَزِيدُنِ عَلَيْهِ غَيْرَ تَخْسيرٍ وَيَا قَوْمِهَا ذِهِنَ قَتْلُ اللَّهِ لَكُمُ آيَةٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أرْضِ اللَّهِ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أرض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في ديركم ثلاثة أيام من ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا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 كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعيدا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 فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن ورائه إسحاق يعقوب قالت يا ويلتي آلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب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 يجادلنا في قوم نوط إن إبراهيم لحليم نواهم منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء همر ربك وإنهم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 قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد قال لو ان لي بكم قوه نواتي قالوا يا نوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسرب بهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد الا امراتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليا سافلها وامطرنا عليها حجارة سَوْمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ صدق الله العظيم